و wow, اما يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ طَغُوتٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِن الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين خاشيه في ريقه او اشن وقالوا بما لما كنتم تالين يفت لا لنؤخرتنا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمْ ۚ ولو كنت قل كل من عند الله فما لذؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث Ma asabaka min hasenati fa min One can